الرحمن الرحيم وفي الساحة العلوية للمسجد الحرام الساحة ممتلئة والاروقة مليئة والدور العلوي الساحة المحيطة بالكعبة المشرفة كلها امتلات العباد الله المؤمنين الذين اتوا منا وقتا وتركنا وقتا كيف بنا نحن علينا ان نشتهد في هذه الليالي المباركة علينا ان نجد ونشتهد نسأل الله ان يقبل منا اعمالنا الان صلاة القيامة. صلاة القيامة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 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 الله الله وفق سمع الله لمن حمدا العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وانياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 التناهُ ترطلا ولا يأتك بمثل إلا جك بالِالحفّ وَحسَنَ تَفسرا الذين يحشون على ووج إ جم أولائك شم م كان وظ سبيلا وَلاقد آتين مسل الكتاب وجعلنا معهُ أخاههون قُلْ نَذْهَبُ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا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 بل هم اضل سبيلا. الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد وانياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى اكثر الناس الا كبورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا الله الله